ثم أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون الأحسن أولا جزا الله خيرا قائمين على هذا المكان لأنهم نظموا هذا الأسبوع لعله يكون في إفادة لإخواننا خاصة أن أعتقد أن كلنا محتاجين أن نذكر أن نباقي على رمضان حوالي عشرين وقت محتاج حد يفكرك اه كلنا نحتاجه هذه التذكره وانا تذكر تذكرت الايه آية. وإحنا في الصلاة في سورة إرهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات بكل صبار شكور ذكرهم بأيام الله ده خطاب لسيدنا موسى ان يذكر بني اسرائيل يذكر بني اسرائيل بايام الله ان لله في ايامه ايام مخصوصه يجب ان يذكر الناس بها مواسم الذوق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان لله في ايام دهره لنفحات الا تتعرضوا لها تعرضوا, تعرضوا لها يعني عنيد. يعني, يعني المفروض رمضان يقبل عليك ولا انت تقبل علي ولا عليه, عليه. علي. تعمل ايه تقبل عليه ازاي زي ما بتقبل على الشغل ها كويس بتشتغل ايه نجار. نجار انت اللي بتدق المسمار ولا المسمار اللي بيدقك انت اللي بتدق المسمار عشان لما تدق مسمار وبعدين مسمار وبعدين مسمار تلاقي تاكل صح كده ربنا سبحانه وتعالى ربط الرزق في احيان كثيره بالسعد وساعات ما ربطوش بالسعد ومن يستر لها يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث يحتسب ومن يرزقهم من حيث يحتسب ويرزقهم من حيث لا يحتسب الشاهد أنك تتعرض لعملك حتى ترزق منه سيدنا عمر ألا ألي لا يجلسن أحدكم فيضع ذهره على الأرض ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تنطر ذهبا ولا فتح طيب أنت تريد الجنة لا بجد فعلا هل تريد الجنة طيب السؤال التاني بقى بالكلام ام بالعمال جوتش جو في نفسك اطرح اعمال قصاد اخرابة ها مشغول بايه بالدوري باكل العيش ولا مشغول بصلاة الصبح يا ترى معلش السؤال كده لا عم الحاج عم الحاج بتقيم الناس في الفجر بتقيم عدد في الفجر بيبقى كده مليان الناس كده قد يصفزها فين؟ فين؟, فين؟ فين بقى انت؟ السؤال الان يا مولانا ان احنا ممكن نتعلق باشغالنا واعمالنا في بيت الصلاوات ان انا في الظهر في الشغل وفي العصر في الشغل وفي المغرب في الشغل كلام سليم في الفكر انت بتبقى فين؟ تحديدا بتبقى فيها فين؟ في بيتك اذا ايه المبر؟ ان المسجد ده ما يمتليهش في ما تقول بقى لحد ايه المبر؟ ما فيش صح صح ادي القضيه ادي ادي ان قضيه طلب الزرنا مش بالكلام, بالكلام بالعمل عمل عمل عمل عمل ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده ولو ان كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم الايه بقى من عند ربنا ولو انهم فعلوا ما يعظون به هي دي لكان خير لهم واشد شديده تعمل بما علمت هي دي القضيه انت علمت ان الخمس صلوات واجدة فريدة واس اوي مشغول اوي بفقه الصلاة هذا شيء طيب لكن مشغول بادائها بروحها بخشوعها بالتبكير لها مشغول اوي بتفسير القرآن وعلم القرآن واس جدا لكن الختمات واثر الختمات مش القضيه انك تفسر الايه القضيه انك تبحث في الايه عن تاثير مع تفسير تمام واضح ان انت بتبحث عن تفسير الايه مش كده انا عايزك تبحث عن ايه تاثير الايه ان عمر ان عمر كان يسمع الايه سيخرج على انا ممكن أنا ما كنش كده لكن عشان انا, أنا مش كده ما تبقى انت كده اذا اول نقطة, نقطة, نقطة وانت داخل على رمضان اقول لك اقبل على السحر لا تدع السحر يقبل عليه مدله ايدك اقبل عليه الا ان لله في ايام دهيل انا الا فتعرضوا لها ابدأ. ابدأ من دلوقتي لاجع حيزي في رمضان وماذا ستفعل حط جدول, جدول. ازحل نفسك بيه ده مهم جدا, جدا. جدا. جدا لانك اين لم بيه, بيه, بيه, بيه, بيه خد بالك, خد بالك. خد بالك. قد تصفد الشياطين في رمضان, رمضان. على قوح تصفد الشياطين كلها مرض الشياطين لا كاد <تصفيق> والسيطان قد يدركك قبل رمضان فيفعل فيك ما يضيره بلك رمضان, رمضان ممكن السيطان يلعب عليك لغاية 30 شعبان ويش خيلك بقى هنعمل ايه في رمضان والاكل والبيت والفلوس والمذاكرة واللي مش عارف ايه والشغل صح, صح؟ ولا غلط؟ فأول موخطة من النهاردة فكرت ماذا تريد من رمضان وعشان اللي انت عايز دا حتعمل والنفوس اذا كنا كبارا تحبت في مرادها الاجسام على قد من انت عايز اتعب اعمل لان رمضان فورس فورس الناب صلى الله عليه وسلم يقول من سام رمضان ايمانا واحتسابا في المتفق عليه من سام رمضان ايمانا واحتسابا كلنا حفظ للحديث الانتبئين غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا حصل ايه اعمال نجار عارف مين كان نجار مين مين البيب الشفعي كان نجار ده في الأول اللي بام الشفعي كان نجار برد فمن قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام لإذا تقدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أنت بتسبع الحديث أستعرف مشكلة أنت بتسمعه وإيه عادي كده كلام النبي عادي لا مش عادي وقف كده مع, مع الكلام غفر له ما تقدم من ذنبه يعني عندك, عندك 40 سنه 20 سنه 50 سنه 50, سنة. 50, سنة. 50 في 365 بكام. بكام. بكام. بكام. بكام احسبوها لي كده مش مشكله يعني اي زي ما تطلع, تطلع. تطلع. اه اه اه اه خمسين في تدومة خمستاشر يعني حوالي ستاشر الف وخمسينة يوم سبعتاشر الف يوم حاجة زي كده تخيل سبعتاشر الف يوم يا بولانا قول انت كل افتس وانت عنده خمستاشر سنة شيل ترتهم يعني انا بكلمك في حوالي عشر تياف يوم عشر يوم كل يوم هتعمل كام زمزم عشرة? عشرة عشرة اكتر ده انت مكن على اغيار الريد تعملت مية. في ناس كده يعني ببعث وقتها. فلو قلنا كل يوم يوم زمزم. فعشر تلاف يوم. بكم كام? بمثلين الف زم. مسلا. مش كده. مثلين الف زم. اللي ليه سبقى في الحكومة. ما بيطلع لهش. صح? صح. صح سبقى واحدة صح توقف حالة. انت ليك مع عدنا عشرين الف زم. ومع ذلك غفر له ما تقدم من زم. يبقى لو ضيعت رمضان تبقى ايه يا تبقى خاج صح حصل عشان, عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في مراور حاكم الحديث كعب ابن عجرة الحديثة كنت بقوله الجمعة السابقة والحديث ده محتك تأمر يعني لو انا قلت لك الحديث ده ومشينت كفاية على <يصح Aye> <عمر؟ تسح aye> عن كعب ابن عجرة وتهر... رضي الله عنه وعل... وانا في نفسي فيه قبل ما اقول <��ش> ال... الحديث ممكن في بعضنا يا شباب ما اعرفش كعب ابن عجرة صح؟, صح؟ اه اه مع انه صحابة بس المشكلة ان بعضنا برضو اللي ما اعرفش كعب ابن عجرة ده ممكن يكون حافظ اسامي لعبة القرى اللي في الدورة الدولة صح ولا, صح ولا غلط, غلط, غلط اكلمني بصراحة مش موكي انا موكي وانا مش موكي وقت وقت وقت يكون كمان حفظ اسامي اللعيبة اللي برا ان انا في قتل فيها زلوقتي بتشجع علي المدرين برشلونة مش عارفين كلام من ده ومهدم بقى دي انا موافق انا فيش مشكل بس الاخ ده لو انا قلت له قل لي اسماء العشرة المبشرين بالجنة عشر صحابة, صحابة بس, بس. وتلاعفا فيه هو كده راضي عن نفسه كعبت أمام الله حاسس أنه قدوة أسوأ وشه النبي أبيض ولا غلط صح يا بحك والمشكلة أني لن تعرف وممكن مش بالك أن ابنك ما عرفش وأنا زبتك ما تعرفش امبارح كنت بسال واحد, واحد, واحد انت اولادك عاملين ايه في القران كل سنه ابنه دي حافظ قد ايه انا مش عارف بس كويس كوي. كوي. كوي. بنتك بنتك بنت دي حافظه مش عارف بس كويس صوي مش بتابع النهارده انا جاي على اللي هم اولياء الامور انت مشغول ان اولادك يحفظوا القران في الاجازه دي ولا مش دماغي وامراتك اللي انت زعلان ان اخلاقها مش قد كده معاك يا ترى انت مهتم انك تعلمها دينها ولا انت متعرفش من الدين غير اني لو كنت اميرا احدا بالسجود الغير لا لا امرت نارا تسجدها لزوجها انت مش قلتك عايز تاخد برضو من الدين اللي انفعك اللي على مصاحبك كده على لما يجي الحق يقول انا لا بقى عايش اه ربنا طب انت حريص على صلاة الصفحة زي ما انت حريص على طاعتها لو انك امرتها بطاعة الله لها طاعتك في الطي بطاعتها واضح علمها لينها يستخدم كل شيء كنا قلون من صحاب اسماريز كعب ابن عجرة الله نورك حريص حريص عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى صل الله صل عليه وسلم جاء, صلح صلح. صلح. جاء الى المسجد فقال قدموا للمنبره بار بار بار. المنبر بره بره كانوا يحطوه في حته كده ويوم الجمعه يعدلوه للنبي لما عملوه وبعد كده يشيلوه حاجه بسيطه كده فهو النبي صلى الله عليه وسلم جه في قال لهم قدموا لي وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعوز يتكلم مع الصحابة في أي وقت يروح المسجد ووفع المنبر ويتلمعه في المسجد ويلوهم اللي هو عايزه أو اللي يتلمع منه ميعا فهو اللي يقدمه للمنبر قال كعب بن عجرة فقدمنا فصعده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان في الدرجة الأولى قال آمين فلما, فلما كان في الثانية قال أليع محمد أمين برضي امين, امين, امين, أمين فلما كان في الثالثة لا قال, لا لا قال لا لا أمين فقال الصحابة يا رسول الله فعلت أمرا ما عهدناه عليك من قبل جديدة دي أول مرة شورة أمين, أمين أمين أمين إيه الحكاية إيه الحكاية فسألوه سألوه. فقال رسول الله خبالك بقى من الكلام اللي جيد لك خطير اوه أو. اتاني جبريل يبقى كده في حوار بين مين ومين جبريل مين. ومين والنبي صلى صلى محدث سمح حد, حد. جبريل, جبريل اسرف الملائكة والنبي خير البصلة خير الخلف لأننا خير من الملائكة صلى الله عليه وسلم سلم. سلم. هم؟ هم؟ ولا, إيه؟ ولا ايه ليه, ليه؟ ايوه, أيوة. صح. صح. صح. صح في حديث وان كم في ضعف ان الملائكة اختصبت نحن خير ام البشر فقالت الملائكة حديث في ضعف عشان اعلم بس ميت لكن انا بستأنس فقالت الملائكة ان لا ناص لها ابدا فاختصموا فقيل لهم له ليس له من جبل على الطاعة كمن سلطت <تصفيق> عليه المعصية فأطاه <تصفيق> يبقى صالح <تصفيق> للأنبياء لل والمرسلين ولهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير حق طيب. طيب. يبقى جبريل والنبي. والنبي. والنبي صلى الله عليه, الله عليه وسلم فالنبي بيقول امين صحابة مش عارفين علي ايه فقال رسول الله اتاني جبريل فقال يا محمد باعدا وفي رواية باعدا عن الجنة يعني لما قول قصرا واحد يقول لك الهي ما تدخل الجنة ولا تشوفها ادي معنى كلام جبريل باعدا من أدرك والد من أدرك والديه عند الكبري أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجن أنت أخبارك إيه مع البرد أمك وبكر ضين عليك ولا بيشتوك منك مطلع عليه وعينه قبل ما يموت وتندم اسأل الله, الله على الله ده ان انت مش فاهم ان شبريك بيدي عليه, أم عليه أم علي علي علي والنبي بيأمن ده رايح في بعد من أدرك والديه عند الكبر احدهما او كلاهما فلم يدخله جاهد قل عمين قلت عمين ده مين. <تسؤال> مين النابي ما عليه عليه عليه عليه عليه ثم في الدرجة الثانية قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قل امين. قلت امين. امين, امين, امين, امين ده انت مش بس لصدك اللي دعوا منك رمضان. دعو لا لا ده النبي دعا عليك. ان ربنا دلك موسم. هدية. خد. يخفر لك ما من زبك. فرفض. فاصابتك دعي موسم. واصابتك دعوة رسول الله ودعوة شريفه. واضحة. ودعو ثم في الثالثة عشان كده سيدنا علي من أبي طالب كان يقول في رمضان آخر لا كانت إذا كانت آخر ليلات في رمضان قال عليهم أبي طالب يا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه ومن المحروم منا فنعزيه عزب تخيل واحد فاتتة الترويح في رمضان نحزيه كأنه مكله ميت, ميت. ميت. ميت. فلما كانت الدرجة السالسة درجة السالسة من البنبر قال جبريل يا محمد من ذكرت عنده من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم قلت آمين قلت آمين اذا انت محتاج انك تفهم معنى رمضان. رمضان،, رمضان،, رمضان،, رمضان ومحتاج انك تفهم انه يمكن ان يكون الوقت اخر رمضان،, رمضان اخر فرصة اخر عربة في البطار ليه واحد قريبي من اسبوعين اسبوعين ثلاثة بالسنوية ولد حاجه حلوه يعني تفرح راجع من الدرس درس درس درس هو واصحابه راكبين العربية عربيه سقطت صارت. مش عارف في حفره بتاعه عماره, عمارة الدني هو كان راكب ورا وقع من باب بلين. هو وواحد ثاني غرس لازم في الخوازيق الحديد اه الله مات في لحظه لحظه لحظه تخيل جده عامل عملية زراعة كبت في الصين بقاله بتاع ست سبع سنين وكان قبل ما اعملها لكاترة قاله مفيش امل وده حموت خلال اسبوعين قيل كيف مريضكم؟ قالوا صحيح لا مات فمشكلتنا في طول الامل ان املك طويل وعمرك قصير فانا مش عايز ازعلك بس انا عايز افكرك انك ممكن تموت انت اكيد حقيقي صح صح عامل حسابك عامل. ولا انا عامل حسابي وكثير مننا مش عامل حسابنا خلينا بقى واقعيين ولا عمل حسابه لا بصراحه كثير ده بيحصل فالقضيه بس <تصفيق> مش رمضان قدرك تقتل رمضان القضيه النهارده لو موضوعها هتعمل دي قضيه محتاجه الى مراجعه اللهم دللنا ربنا وانا عايز اقول انك يجب ان تدخل على رمضان بنفسية المحارب انا عايز في رمضان ده يغفر لي ما تخدم من ذنبه على هذا الاساس اعبد ربنا ختماتي صلواتي مش بس ده اثر ده في نفسي ده اخلائك زي ما هي ولا تغيرت اسلوبك زي ما هو ولا تغير المصحف مش كلام على ورق المصحف يجب ان المسلم يعيش السنة مش كلام على وراء السنة احنا اللي حولناها الكلام على وراء لما ما فضعناه اخلاقنا سلوكياتنا معاملاتنا اخوتنا محبتنا احسان ظننا البعض دي امور محتاجين نرجعها قبل رمضان. انا طولت عليكم. انا ويحبكم في الله. واسأل الله سبحانه وتعالى تذكرة بسيطة ان يعطي على ما قلنا وما سمعنا في ميزاننا. احبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.